الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا عن الصالحات وأقاموا كاتلهم أجعوهم من دربي ولا خوف عليهم ولا هم